الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون ويصدون عن سبيل الله ويبغون هاج وجا أولئك في ضلال بعيد وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى نور وذكرهم وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وَإِذْ قَالَ مُوسَى لقَوْمِهِ ذَكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنْجَأْكُمْ مِنْ آل فِرْعَونَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَيُذْبِحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحِيُّونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ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 وقالوا إننا كفرنا بما أرسلتم به وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريبة قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى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 ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتح وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى مما ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه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 وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنّة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها بإذن ربهم تحيّتهم فيها سلام ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة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 وَإِن تَعُدُّنِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَظَلُومٌ كَفَارٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبّي جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ أَمِنَ وَجَنُبِنِ وَبَنِيَ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ رَبّي إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَا كَثِيرًا مِنَ الْنَّاسِ